اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من شر الشهوات والشبهات والقنوات ا والملهيات والمخدرات و خ ص منهم الشباب والشابات يا فاطر ا ل أ ر ض والسماوات اللهم طهر قلوبنا وبيوتنا مما يغضبك يا الله يا الله يا الله طهر قلوبنا وبيوتنا مما يغضبك اللهم أ ص ل ح ابناء المسلمين اللهم أ ص ل ح بنات المسلمين اللهم بصرهم بما يراد بهم اللهم نور قلوبهم وعقولهم بالتقوى واحفظهم يا الله واحفظهم يا الله من أ ن يكونوا معول هدم لامتهم ومجتمعاتهم اللهم اهد شبابنا بهداك اللهم اهد شبابنا بهداك واحمهم بحماك و أ غ ن ه م بغناك ولا تكلهم إ ل ى أ ح د سواك اللهم نورهم بمعرفتك واسعد قلوبهم بالقرب منك واجعلهم حصنا حصينا لهذا الدين يا الله اجعل شبابنا وفتياتنا حصنا حصينا لهذا الدين من كل عابث ومتربص يا رب العالمين اللهم ارفع بشبابنا ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م اللهم انقلهم من الضلال إ ل ى الهدى اللهم انقلهم من الضلال إ ل ى الهدى ومن ضيق الذنوب ومن ضيق الذنوب إلى ساعة التوبة. اللهم انقلهم من ضيق الذنوب إ ل ى س ا ع ة ا ل ت و ب ة اللهم ا ر أ ف بحال شبابنا وفتياتنا اللهم جنبهم ا ل غ ف ل ة والهوى ا ل ل ه موسوعه النابلسي ل و و ه للعلوم ه كتابك وحب ي الاسلاميه ا ل م من و ق ف م ن ه م في هذه ا ل ل ل ي ة تائبا م ن ك س ر ا ت ا ئ ب ا م ن ك س ي ر ا يرجو منك ل ص ف ح و ا ل غ ف ر ا ا ن و ل ع ف و ع م ا س ل ف ا س ل ا م الذنوب و اللهم ع ص ي ا ا ن ل أ ك ر م وفادته اللهم أ ك ر م وفادته واقبل توبته واقبل توبته واغفر لنا وله وثبتنا و إ ي ا ه على الحق إ ل ى أ ن نلقاك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم احفظ أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا و أ ب ن ا ء وبنات المسلمين اللهم إ ن ا نستودعك إ ي ا ه م يا من لا ت ض ي ع عندك الودائع اللهم فرج عنهم كل هم واكشف عنهم كل ضم واجمع بينهم وبين امانيهم فيما يرضيك فِي م اللهم يُرْضِيكِ ا احفظهم بحفظك و ا ك ل أ ه م برعايتك واكفهم بكفايتك واكنفهم برحمتك اللهم اكفهم شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظ أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا في غدوهم ورواحهم في ليلهم ونهارهم في صحوهم ومنامهم في سرهم وعلانيتهم اللهم من أ ر ا د ب أ ب ن ا ئ ن ا وبناتنا سوءا او شرا أ و ف ت ن اللهم ا ضيق عليه كل طريق و أ غ ل ق عليه كل باب وسد عليه كل منفذ اللهم اكف ابناءنا شرهم وعاف ابناءنا من سمومهم اللهم يا حي يا قيوم نسالك أ ل ك ي ا ل ل ه ن س أ يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما اللهم أ س ع د كل أ ب و أ م بصلاح أ ب ن ا ئ ه م وبناتهم و ب ن اللهم ت ه م ا من كان يشكو إ ل ي ك عقوق أ ب ن ا ئ ه وبناته اللهم يا حي يا قيوم, اللهم يا حي يا قيوم ردهم إ ل ي ه ردا جميلا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ج ر ن ا من عقوق ا ل أ ب ن ا ء ف إ ن ه لا ط ا ق ة لنا بذلك رد أ ب ن ا ء ن ا إ ل ي ن ا ردا جميلا ح ن ن ه م علينا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم جازهم ببرهم لنا س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة برحمتك يا أ ر ح م الراحمين